لعلنا نذكر الكصة الطريفة التي سبق ان ذكرتها عن الإمام العالم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عندما مر على رجل وكان معه حمار وكان يضرب الحمار يريد من الحمار أن يسير فأتى إليه الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه وقال له عليك بالرفق صعب بالرفق قال ترفق قال ما يستجيب جربنا الرفق معه ما يستجيب ما يستجيب إلا بالضرب قال الشيخ أبدا ترفق خذ الأمور بالرفق يستجيب لك قال أبدا ما يستجيب فقال الشيخ ابتعد دعني أنا أعامل فأخذ الشيخ بهدوء ولين ومسك زمام الحمار ومقدمة الحمار ومشى معه مشى معها بدون ضرب وبدون بمعاملة طيبه ورفيقه فصاحب الحمار لما راى المنظر قال يا شيخ حتى الحمار يعرف انك يا شيخ نعم